انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى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 ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه واتقوا الله ان الله تواب رحيم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 قُل لاَ تَعْلَمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ